الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع اعتدى فرسان السلمة. هذه المادة جِئْنِي مِن تَجِيئُ الْمُلَأُ نعم الثواب متقين فيها على الأراك نعم الثواب وحسن الموت Quan gi ma na tayy ni a na ga na رب لهم فلاو رجولين قلنا لأحد من جندين من أعراب yan na tayy ni atat ko kula ngalam bata na nagu sa maro bastafo were la ba la duule ga nadi ako si قلت الجنتين آتت أقولها ولم تضل من غشاء إلّت الجنتين آتت أقول لا ولم تظلم من شيء. na langgu sa mar bastadi Vielen Dank. nda vale gian nepeù di Ferro up ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء یا نهتا عليها خسبانا من السماء فتصبق صعيرا tu ambi kwawa wa sila laigaq ba mi seiva la laaw letto أوي وسل علي اقس بما من السماء فتصب حصيع ذلخا وَهُوَ الرَّئِيسُ عَلَى حُسْبَانِ مَن فِي السَّمَاءِ فَتُعْبِقَ وأحيط بمرجى الصبح يقلب كبين على bi bi awadawala ka kun na gwi هناك الولاية لل. اشتركوا في القناة وما عاش من تنظور الريح وكان بعضا لا تقيل شيء ان وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نُقُوصٌ فِي الولاية ما بلل الدنيا المال والبنون زينة في سوء <تصفيق> سَوْءٌ <تصفيق> Well مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْ Oh, <laughs> فَتَرَبَّى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ من تَفِي بِهِ وَيَقُولُونَ يَا ماملوا قاضرا ووجدوا do no.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 قام بعمل الاخراج والهندسة الصوتية اخوكم في الله نوف هاتف فت زور عشر وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته